سوره التور سوره سورة التور سورة التور سوره التور سوره التور سوره التور سوره التور سوره التور سوره التور سوره التور سوره التور سوره سری به صورت يعني و توری آنها برای می‌سیدند چیه؟ توره آوچیا ور بر علیه مینگل موسی خفته علی سلطه و سنا وحی بین آخاره و تورات بوموسی علی سلطه و سنا این آخاره از چنین تفسیر کادیاهاهایی هر چیاکه دار لشیم ببند دارد تردن بجنه تور و آوچیا دار لشی نبم نبجنه تور. التفسير الراجح هو مفسر غوتي أغلب مفسر أبا والطور يعني يا رب العالمين سين رب موسى عليه الصلاة والسلام وتورات بينا خراب و أيك الواجهة كبرندش رب, رب, رب العالمين سين بقدر بقدر يا حسين وكما كي وكي مدينة وكي جبل الطور وكي نوح عليه الصلاة والسلام قلت دعاك ري ربي انزلني منزلا مباركا يا رب عمين أخرى سر واستود على الجودي سر جودي هذا جهاز رب عمين قدر يخصتي أما مروف ونياء اللذي يخرب بجيت أو تسرج بلو الطور وبيجذع بوايات رب العالمين كم كنت تمجيء كي بقدرة ويبيروز على رب العالميني هفمر في أفحقانية يوم بيجذتش مسجد جودي تشون رب العالمين جواب عنبر خداؤه عليه ربي انزلني منزل مبارك كان وتيار من بيني خاله وقتهم ناف سفينه و سفينه من تين اخواره جيه المتكه تتجيب براكت و باشي كربيت انه هاته اخواره سر جودي و رب العالمين ونیا براكت وياقستيه بس معنو اواني عينتوب چيه ويره وعبادته خده بكي خيره برد جيش مداليس چي سر بههنده هيا ابو حرير الرازو بنا خده لبيت جايا كيبو سر چيه يطوره و روايطت هاته انكا ابو حرير را كيبو ويره نواجه كر برب می‌بودی جاکب قدر علیا رباعمی نیوحيایی نه خلیب پیامبریم موسی علیه الصلاة و السلام. واهت هات یه وعه ابو بصیر، ایک صحابت پیامبری بر راز بین آخده لبید. قطع بهورایل بوده تلکیرت یه وعه. تونازش جبل طور. اینو قطعه که تو چبوی، تجود بومان و از جهش بوماته، بتوی منماند کرد و بچی. چونگی پیامبر بجیسالله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني بس الله عليه وسلم بشيت چه نبيد سفرك سفره كبكات نياه تشد شد الرحال أوه كو سفجار وقته چش دونه سر بشتو حيشتره ونياه وبيت كريو ونياه سفره وحاضر دو كي دوشنا جيكي. كي شد الرحالة جب يعني برس الله عليه وسلم بوتيم لا تشد تشهد الرحالة كناب تسافر بكاي الباجر حجية كدي بجوا لا بيروز ودكما برا عبادات كم إلا إلى ثلاثة مساجد. بس جا شد بتوع مال تسافر بكاي بورش جيت بيروزن وعبادات خديت دب المسجد الحرام كعبة المسجد الحرام والمسجد النبوي بس قفته في عن بارس الله عليه وسلم والمسجد الأقصى قديس. هذاع سجى نبي عن بارس الله عليه وسلم يبون يدرس أما هرجية كدي في عن بدي وتيمة. چه نابید بچه؟ به هنده ابو خریر اش رازو بنا خداید بشتنگی نچوبه وقتی ابو بصیری افحادی فبو گوتی نچوبه بدهی لحنده اکا ویا گلک جیت هین بلکی رب العالمین بو ما سینده بخانده یعنی اتکرینه جیت پیروز و مبارک بس ما دم رب العالمین اذن ندائم او پیان بری بس و سلام نگوتی اما هران ویر عبادت خود اپکن اما نابی تدلیل املاد خورا بچی نویر و عبادت خ el cheser cheturabi che har serhac yetedi bin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadirdirin peygambere ter hama kadirdir hayr rabbul alaminin u rabbul alaminin leqati na ve halke da nov peygamberade hama kadirdir zikr hendesh chino bidam geneshdir rabbul alaminin ni kadir akhuya hay je khuye mazanuye bendi hayr rabbul alaminin ama dehli nebi amkaina vaslan ma baina khu رب العالمینی في صلی اللہ علیہ وسلم و هندی افعام ما هر بيت يا رب العالمینی گود بيت افعام افعام جیه مبارکه افعام پیروزیوی مبارکه وی حدی مینطفه اما که ام بیجن دی سنتتو بچیه ویره و عبادتی بکی افعام چینا بید ایلی افعام دلیل ما بهاتي دلیل بکی ریهاتی المسجد الحرام کعبه ومس گفتا پیغمبری صلی اللہ علی هوانه هر سکه جدی چنان بید مروف سفر بکات دنیا که امینی گله جاده یکشیت لیره دیشته سفره کسر قبر فلان کسی. بیشتر گله خیره اب عبادتی بکی. ناف قبرو او سر قبرو هر جیه که ها بید پیامبر صلی الله علیه و سلم الله علیه و ان يصابلا إلى القبور أو على القبور. کان فیش بتکرنت. کبر پش مروف بید. چه سر ویجای بید مروف ناف مقداری دا و اوجی قبر لید مرف چتنه فیج بکات. جابي عمبري نهي وما أكل الله عليه وسلم في <تصفيق> جميرة عبادات رب العالمين ما تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يبوتي ما هنك تبيديش تبشن أبيع خديبو الله عليه وسلم نهي وما أكلين ويبوتي تو سفرب كي بوشجيا في جملة خيره ويبقادر وعباده كي أو مزلف كأبايا ومزقفتا في عمالي صلى الله عليه وسلم وقدسا غيري فاجانا كنا بل من السفارة بكتومن وبيقنا حكالا جاء رب العامل سيندهت خانيت چونك جيهك طور وحيا بواتيا خاره وكتاب المصطور سيندادو يا رب كما هو هاتيا نويسين مصطور يعني هاتيا نويسين وهاتيا جوان كران ونياب جواني ترجي معناه وقر معناه اها نجي ليش مسطور يعني او كتاب او اجتهادات يعني نوسين بنوسين اكو جوان وقر معناه وكني ماده ويب جوانيه هاي تنفنش اي كاتين دانان اها نجي بسنه مسطور يعني باب جواني ورايكوبيكيات يدنان يعني درابامي سينده ارا وكتابي مسور يعني به كتاب الينيد ها ها يعني نوسين عليه السلام ورحمه الله وبركاته ومنفسر رحمة الله تعالى بي تيكوتي أبا بحسي قرآنية يعني رب العامل سينده بقرآنية خينيت بشتي سين بشياء طوري خاندي سينده بقرآنية خينيت كا أو كتابة أو رب العالمين وآخفنا ويا وكب جواني وريكو يهات يهاتي يعني ويسين كاچو آخفتن وآخفنا كامل ترنين ترنينا جوان ترنينا في رق منشور يعني آف قرآنية يو هات يعني نوصين سر عندك رق يعني بحسي صحيفه ولا باروا اصلا ويكي كلمة رق بهم أو او جلدي حيواني اا طنك و سارتي نوصين وجرا سارت بس باش تينغيف كلمه تاع كارينا بو هر دقيقه نوصين سربيتها هر إرادت بيجيت .كما أف قرآنات يعني بيسين ورقا هناك ورقاء منشور يعني مبسوطين عتبت بخانن جهات يفصلن يكرن ويا هاد كسر كبير خنيت لو بفصلناه ربعين دوب صناعك تسهل كت منشور يعني بكرن به يعني صناعي تبكي أباده بخني نتاجه هبهمو ربع من ما في قرانه اتكتب من س دي بخين الاسويه كتابه معوات سين يعني س نيسينك وجلك وجوان وكامل أخفنا اخفنار بالعالمين ي والسنه ديك صفحه يعني نيسين منشور بخوت خينن وبد كانا وني و لابار توي والديران بصانه يونيا وجواني واضحيه يهاتي اشكراكر نوات دياركرن عندك مفسرش بيجن وكتاب مسطور يعني بحسي لوح المحفوظة ياوح المحفوظ أبشر أو أوارب أو عالمي لا لرب العالمين وأو قدر قدرها مخلوقات دهات يعني بسين وها في نافى كتاب دهات يعني بسين وها وكتاب مصطور لحسي وكتاب عوا عمل مرؤو في دهات ده ده أو كتاب عمل مرؤو في بسين وأشوي المرؤف كأن بالرجعة قيامة شو尼亚 دين فكر في رق المنشور نعي رجا قامته ما دبيني ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة رجا قامته دكتابة كبووانا بو حمومروفك اين داله يلقاه منشورا دبيني كتابا خو ونع دبوهيتا فكرانو دبخيني والبيت المعموري سندس ربعالمن سلوه سورته سند خينيب بشتأس ببيره وي بيته كما وي جي كما وي خاني كما المعموري او همو قووي يأفدانا بعبادتي وبنووي شكرني وبعبادتي رب العالمين وبطوافي وبيعامل صلى الله عليه وسلم حديث يدى يقول بحسي في بيت المعموري يكري ببيعامل صلى الله عليه وسلم بجي البيت المعمور في السماء السابعة بشتقف بيت المعمورة كجي عبادتيا يالعثماني هفته همه روزه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بجید، هفته 1000 ملکه چند نفر بیت المعمور داره. و روایت هاتین که اف هفته 1000 داشت، چند تی داره؟ عبادت ربع عالمی نیت کن، خونه ویژت کن، و پشیگی دیه نداری. پشیگی هفته دی داشت. همه الله علیه و سلم بجید. جاراش؟ چه ملکه دو جارا نشته برد د. هر یک جار میاد شتر برد و چه جای دی نشتر بدينا سر هندياكوا العالمين هو يا ولك ويا عبادته لقدره يا خصي يا دينا سر هنداش بيت كان كان ده رب العالمين آت كويدهش بيجي كاس نزاع يدك جيش رب العالمين كندا جماعة وكندا اكل هذا هو حديث إسراء ومعراجه في عام بربيت الله عليه وسلم وخطيئس مع اسماني هفته من بيت المعمور ديت هفته زار الماليكات شنواته ده و إبراهيم عليه السلاة والسلام بلا خدابه بشتا خدابه بشتا خدابه ببيت المعمور فهنا ما رشيه لديه افا جزاء إبراهيم عليه السلاة والسلام چونكي وي الدنيا ده العردي او كعبة آفاكر انا بالعالمين اشوانية اف جزاء ده كان البيت الامرة قال اخوا البيت المعمور وحديثة آتي بيرانبه صلى الله عليه وسلم رواتة ديها آتي بيرانبه صلى الله عليه وسلم يقول البيت المعمور بحيال الكعبة في السماء يعني برمبه يقول لبلابه كعبة البيت quite بس يقول لسنا وحديثة آتي رواتة ديها يقول لسنا كبيرت المعمور كبيرت across كبيرت يقول لسر كعبة يعني لانه داف كعبة لعوسمانة هفته عندك مفسرة يقول بيت المعمور بعسي كعبية بس حديثا بي عمالي الله عليه وسلم بميوات ديار كنن با هنده قولة درست ويا راجحة وكا المعمور او جي عبادت يا هفته وملائكت هم مرجك هفته زاد شنات دا ترج قيامت الجهديناش هر ایک جار دشت دا و بشتينگي ملائكت شناف دا عبادت غبر عميد كنن ويا بقدر الله دا غبر عميد و هندش غبر سين دا بيت خينيك و حتی ایره رب العالمینی ایره دا سینده باشدانه خاند که گلک بقدر بو سینده بچی هایه طوره خاند و سینده بقرآن خاند افا هف دو کانا یه بقدر انلا لی رب العالمینی چونکی هف چی هایه و نیا رب العالمینی وحیبو پیغنبر این آخار یه بو موسی علیه صلات و سلام یا این آخاره و مادم و نیا رب العالمینیه سیند بخاندو یه بقدره و نیات چه شکته دنیا؟ او وحیات یخواره چه تره؟ گله گله کدرتره الچیای؟ واقف قرآن شریف علیه وقت سینده به خیلی عنیاب کدره. همین دی قرآن بچیت عمل بچیت. آمر وید قدر کبیل الله ربه علیمین. هاو چیای وحی سرعت یخواره ربه الله ربه علیمین قدر گفت. جامرو ویدی وحی بچیت. هیچار قدری وید معصوم بی الله ربه علیمینی. و بدایی سرندی اگر آمر وید هنگید الله ربه علیمینی و ربه علیمین مروری سر اخید چیجا و مرور دیوایی بچید دی قرآن بچید دی سنت ابی عمار بچید سال الله علیه و سلم ما چیجا و مروری دی هواي نفس خودشو دی آخف نه یهانه و این مروری و یهانه و مروری پس خودا وحیم قرآن و سنته اینگی مروری چقدرین الله رب العالمینی بلامرور دانشگاه از سر حقیق و از سر راستیه اینگی مروری دقت هایید الله رب العالمینی هندی مروری دی قرآن و سنت بچید دیوایی والسقف المرفوعي ورب العالمين باش تنجي سيند قين باش اسوي باني كما ابي بلند سقف يعني بونه مرفوعي يعني ابي بلند ويراد ابو عسي عثمانيه هل بك رب العالمين انا تؤيد بجد وجعلنا السماء سقفا محفوظا يعني ما بنو عثمان يكيا بونك بنت هنا باراستن هف اف هف اف عثمانه بونه ابو صف مرغ ماله ده وقت خانی چیکردیبانه کی پی و کرد دا باران مرویند دا گرم مرویند دا که برگش تعبیت ویابانی که بینتاجودا مرویند که بید ربعمیش اف عثمانی که سقف ابان بو عرضی عطفی تا پاراستن محفوظا نیتی دا پاراستن به هند ربعمیش و باش ایکلوها مخلوقات مازنات رب العالمینیه و دلیل سر مازناتیا رب العالمینی سانده که آویه بتنه و ایله حقتنه آو و باش عبادت بویه دکن وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِي ربما عامل سينده خينيت البحرش بس اسوى بحري كما المسجوري هيك المعناتوه يعني المملوئي يعني هو أو اوه تجي اف هاو بحرات تجي اف و ربما عامل والاكيش ونيا كوف افت شلانه هيد ونيا راناف بحري ده بمين تبه نا تشيت ونيا ورخو چانا ده بشتيني همو بالغب بيت و بيتشيت و بيتا فياضان ونميني نا ربما عامل يا ده الاما بحر المسجوري يعني المملوء ماء ومياه يعني أو بحر أسوية بحر كما ربعامجد أو بتجيئة يعني إش يعني أو بحر كروجة قيامة حمود بيت آقر وإذا البحار سجرت سجرت يعني هاتنا بنا هاتنا هلكرا وبنا آقر يعني بعمل السينية خلية بحر كروجة قيامة حمود بنا آقر و ايك المعنوية المسجوريش يعني المحبوسي يعني رب العالمين افاوية همموية حبس كري ولينا كريا كريا كواف ونيعال همو بيتا اف اما بحر همموية ونيعا جاكيدات يا, يا راقلتان وحوشانتو رب العالمين والا كريا كو بلاوه نبيد واش بقدرت وشيانت رب العالمين كش تي رب العالمين سيند بواجتان خاندي هما جابا كو هاي بووي سينده وتي اسطوري كما نيه واسوي كتاب كما كما قرانه ومجواني وركوبيكيات ينيسين السرصاحه ونيا ويد فاكرينه وقوتكنا وود خين البصانائي واس بيت المعمور كما واس وي باني كما بلنتك عثمانه واسوي بحري كما هو بريان او تتا هلكرن البيت هاجر جوابيه تشيا دي رابع من تش جواب سين دي دتهه ان عذاب ربك لواقع فجواب سين دي يعني بشك وتأكيدية عذاب ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لواقعن دهيت كعذاب جهنميه وعذاب رجع قيامتيه دهيت سر كافره دهيت سر مشركه دهيت سر و دار داره او ايمان اناي بس اما تقل ايمان خدا جناح كرين وخرابي كرين ومستحق عذابه إن عذاب ربك لواقع يعني عذاب ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم یا به شکایت و جیب جیبید و روز شکایت اف عذاب دیهت اثر کافرا کافر دچار نافی عذاب او ده طعم کنه و هر کس که مستحقی مطعم عزبینا خدا لبید بیشتر از بری بسر مام می‌ام من روی پیامبری صلی الله و علیه و سلم نیمی جماعت اصولاً پیامبری صحبت می‌نیمی جماعت کرد و اصول بنو قلب پیامبری الله و علیه درباره اخیرت بد ای شهر بدری یت کافرات انده سرمانا دبن کو ده بلکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انده مال یشتبدینه بسرمانا او پیغمبر صلی و سلم پیغمبر احسیدما بار دتل جز ازګر پیغمبر داهاتوندا بسیاسی راکن اینا من دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیوجه مغرب و من هاګالی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم افسورته وت قت و الطور و کتاب مسطور اج وخت گشت یره ان عذاب ربک لواق أنا أقولتي ونيا بيش كتاكيدي عذاب رب تدهيت، نيا بجدي أيك هالمين إيمان ينوع، شخ شخ من شخص شعبود ترسادا يعني واحد هو شخص شعبود الترسادا، وأسقلك ترسيا، بيش عذاب رب كلامك أنا أقولتي إنه قدي بو متشهد أخارة عذاب ده أخارة، من ما أقولتي إللي يعني ان عذاب ربك لا واقع عذاب ربك يا محمد صلى الله وسلم يبيشك بهيد ودي بسلم الفيديو هيد هكملو في مسحق عذابه بيه يعني مرويه بصرماتي يا اخو واش دبار يزيد هيد بنسببه عذابه هرشتك يا رب العالمين بود بتمام هداك وان جوكر لتنت اوغري دا ين جزاي اوغرا ين بيامبري بود بتمام صلى الله عليه وسلم تياخذ يدكين چونك يا بيشك عذاب رب العالمين دي هيد ورجك هيد اف بأمر يا رب العالمين كليم مستحق حمد ما له من دافعين يعني كاسنشد في عذاب المرؤودير كات نمرف خشد وناك تعفى عذاب المرؤوبات من فاقري وناك ساكديشد ونير أو شيان أو قوتها عذاب المرؤودير كات في العذابين ما له من دافعين بس شده مروف اللي خلاص بيت ايماني وعملي صالح كنجي اف عذابه دهت او عذابه كرب عالمي داني وكاس نشد في عذابه سرخوراكت كاس نشد دفاع المروف بكت ونكت اف عذابه مروف يوم تمور السماء ومورا رجا قيامته او رجا تمور السماء يعني عسما ده هجياد وده زفريد تمورو يعني هجيانك وقلق وزورا يعني عثماني وزغران دنش تمور السماء موران موران يعني غلق زور اجان دنك غلق زور وزغران دنك غلق زور وتسير الجبال سيرا و دي چياش چن تسير سير يعني شونه يعني جيد هنا منن و الجبال سيرت هلوكي أباهم بجيد رجاء قيامته تسير دي چن و جيد خنا منن سائرا يعني تشوناكا غاراكا سريعي ياهل الجيت هنا من و ما ايت دي تاتين كابشلينغي و ني اول هنامين نيش دل جيخوچن و دبا نوكي خري لهن و دبا كي بشتي و كي توزه لهن و دتشنو نامن جعلناه هباءا منثورا فويل يومئذ للمكذبين وين يعني هلاك وعذاب يعني هلاك وعذاب وخليب سري رجا قيامته يومئذ يعني يوم القيامه وجا قيامته للمكذبين و وكسا اوت أو خديه ودي بيامبر ودي صلى الله سام باري بنكري ودروين ينادر مكذبين بناري باري بنكري وراسنا ينادر جوابا مشيت خليب سري وهلاك وعذاب ووكسانا رجا قيامته ابي اوت خديه ودي بيامبر ودي صلى الله سام راسنا ينادر بوري بيناكن الذين هم في خوض يلعبون في خوض يعني في باطل يعني أفهم رفاه مقعد تاهن أخف نوى ناف شودت خراب ده ناف أخف ند خل ده ناف عقيدت خراب ده هرشي كيبو هات بعقل خوانيه تيدا عاقف نونيا وده درغيه إن درو طرانا بكن بي بوري بيناكن يلعبونه لأو يا بعد يلعبون عن دوري بكل دوري وسحبوا موادا غيرن او اشتبهت دغوتن او اهدت قرانين حديثه بيعامل صلى الله عليه وسلم افن اهد رجا قيامه دابا وقت دين بوتي دغوتن قران بو سناد بو في خوض الذين هم في خوض يلعبون علي به ترانا كانوا سحبتا بيد كانوا و من يدعون إلى نار جهنم. يدعونا عن يدفعونه، يرجى قيامته أمر به، بإيمان نينم القرآن، إيمان نينم وترانا بهب كان، سيذاء بهب كان، هالش تك أقلي ونقطونيا، ده شن رات كان بينيا، بالتفسير الخلد اللي دان، يرجى قيامته نبعة من جديد، ده يدعونا إلى نار جهنم، يدعونا عن ذهن فاضان. بو ناف آقري جهنمه دا ملوكات دي وانا پالدان وكي دنیاه دا وقت مروف اكي مجرم حبيد وشورطات گرن وانا دي سروی نوی کن وده پالدان وشتر سوكو يوان ده پالا پرانن حتاد بنا وی جه او جه بو هاتی حاضر کرن ورژا هول وانا کنه چونکی وانا دنیاه دا امی واد بوتی وانیا على اساس عقل ما و امشار ازاین و وی عقل وانیا وأخف نانا إنكاريا قرآن تكلو حديث بيعمل بلدك صلى الله عليه وسلم رجاك أمد دهوية إن إيهانة كران ورزيل كران يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً يعني دفعاً شديداً يعني بعدانا قلقا حيال ملائكات ديبانا رزيل كران وإيهانة كران هذه النار ديبج نفع الغاقرة ديبانا هنداف جهنم إبقالا ديبان ودبجنا أفعال وأغراض التي كنتم بها تكذبونا. هم هنا ترى نبيت كريم وصحابت نبيت كريم وستهزاب نبيت كريم. ستزاع وترى نحن نمجح و كانوا. عذاب هذا هنا غزل كرا. من يكتب شتسرط وأغرا. وده باضان يقول راسنا تنادري يقول سيزابيت كدي أفا سحر هذا يقول هذا سحر لأنه يقول دنيا صلى الله عليه وسلم ويقول محمد ومهد بيجي سحر إن هذا إلا سحر يؤثر يقول هذا صلى الله عليه وسلم بنا عنده في جهنم يقول هذا سحر هذا هذا سحر يقول يعني ليسا بسحرين يعني بسحرينية أما أنتم لا تبصرون يعني نقل بنا أغل جهنمي ونقيد كورنا يعني بل تبصيرونا يعني ونقيد بنا نشي أما همو برازيل كرنا وايا وبوندي أداب ببنا سرشور كرن ورازيل كرن شكي أوكاس الدنيا هذا استيزاء وطرانا وصحباد بدين يخوذي بكات ورجا قيامت دي هنا رازيل كرن ورجا قيامت دي هنا عذاب دان يعني نقف سحر وناهم قد قولنا اش هفا اوا اوا هم قود دنيا اي دا ايمان بنا اي ناي دا بش هرنا دا هرنا الناف في اقري دا فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم جون متحمله بكان سر في اقري وسر في عذابه او لا تصبروا يعني قل صبروا تحملنا بي وكي اي يعني اگه اونگو صبر کرد یا اونگو صبر نبود و قیچیاره پیدا کرد و نیا آخه نه و هر یکی فون اب کن وای کی ای کن نه وقت کی دنیا ایدا دنیا ایدا وقتی مردی مصیبت اگر مردی اگر صبر کرد دیما وقتا دیوارش بید و دی موخریب دستگویی نی اما روزا کیامت همچنان افجع نمیدار اگه می‌شود ولاد صبری که متحملی که منیادی با مخربانیشی بلك رب العالمين او قد جهنم من تدري رب العالمين سواء عليكم وكيد دنياينية هذا قيامتي اجدها دنياين ده هركس اكي مصيبات ونخوشيك بغاء صبر وتحملكر وشوية خلال ناكرا وخفنية خلال ناكرا هنكي رب العالمين ده خير بهيه تنميسين ودي مايكا كباش ده هبيت بي ملوبي اما رجاء قيامتي ده كذبه زرينه كده رب العالمين قد فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم يعني مصبر هبيت وتحمل هبيت سر في أجره وسر في عذابيان وصبر نبيذ وكيف كعذابان جوز بنيش إنما ما كنتم تعملون يعني باس أو عملهن جوكرين بارا ما او بونگوی دارای هف او عمله او وجزاء کری و جزا و سیئت سیئت مثل ها هر گناحه کامو کری ایک گناح ما بونگوانو بسی ایک جزای و گناحه ایک گناحه هف او عمله او هنگو بدا سیخو کری اهند منوگی مسلماتی بیخو بار زید الو آیت و چند آیت همو او عالمین گرنگی همو اده هند کامروف اوشتي خديغو تي بيامبري مگوديس الله واسم تي راس بينادر چي گوا ما گلع عقله قوینا مقارنه كر امينه برام بري عقل خو ما ستهزا بهكن ما ترانا بهكن ما باري قران نه اينا ما باري حديث نه اينا قتول الله به گلع عقلي منو گنجيت گلع وقتي منو گنجيت اڤا دي منشتاب بن فاجا فوندا خروج قيامته دي منو فهيت ايهانا كرن دي منو فه هفن نو جهنم ايده و افجرب عمج افجزاوي عمانی واچبو درون این دروابو با قرآن و سنته، درون این دروابو وحدیث بیامبری بودین صلی الله علیه و سلم و استهزاء و طران بو، با جهنم و بعدا با قبری هر شتکی و همیت برای مسلمانی و اخوی پارزی هر شتکی خدای گویی الله علیه و سلم راز بین تدریب‌هایی ببکد چونکی او شتک خدای بیجد و بیامبر الله و سلم او هم ما حقتره و هم راستره و او چهتر مزدان كثير فائده بمتهيده هيام تش باشو متهيده هيام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين